آمين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما نزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فان يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما سَهَّنُوا دِيَّ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَارٌ وَأَنَا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنَا فَعْبُدِنِي وَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا توكوا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تدخل يسعى قال خذها ولا تخف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 أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن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 في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهبا وتواخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى ففقوا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا عزدهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها علم ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرجنا فأخرجنا به يزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في لِكَلَّا آيَاتِ اليَوْمِ نُنَزِّلُهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم ماتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا وكيدكم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى ان ا تلقي و ان نكون اول من القى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقفنا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعنا إيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم, ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أن يناشد عذابا وأبقى قالوا لن ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما تقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر فالله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ك لهم الدرجات العليا جنات وعدني تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أُوحينا إلى موسى نسر بعباده فضرب لهم, لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركه ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد جيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وفقد غوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبا قال يا يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك عن ملكنا ولكن حملناه زارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمَ يَا قوم إِنَّمَا فُتِنْتُمْ وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلِيَنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا لَكَ إذْرَأِتَ مَا مَنَعَكَ إذْ رَأيْتَهُمْ ضَلْلٌ وَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَ أُمَمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونَ وكادوا يقتلونني فلا تش... قال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 فيها لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون اذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا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 القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف, فلا يخاف ظلما ولا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تج... ولا تج ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَيَذْكُرُ الْمَلَائِكَةَ يَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عدو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لك ها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا دم هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قل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 رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة يشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلك كنا ميعقدهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لولنها ولو كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر لحكم ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء فسبحوا طراث النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به يزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه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 نذل ونخزع قل كلهم متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى <متربص>